كانت حبيبة تراقبهم على استحياء مرت لحظات تبادل الجميع فيها القليل من الكلمات ثم انصرف كل منهم لشأنه سينتظرون عودة كرشاب لابد أنه على وصول اقترب يوسف من حبيبة وبعد أن حياها وسألته عن جراحه وكيف هو الآن سألها باهتمام أنس حبيبة؟ ما الذي يحيرك وودت أن تسأليني عنه أمس تنبهت حبيبة فقد ودت أكثر من مرة أن تسأله هذا السؤال رفعت حاجبيها وقالت دروب أبال ما بها عندما كنت تكتب تلك الرواية هل كنت تقصد حجر أبال؟ ابتسم يوسف فهي أيضا تدرس في كلية العلوم أجابها وهو يفرق جبهته نعم أقصده أحب هذا الحجر البديع كثيرا ما ألهمني وله ذكريات قديمة معي فلقد كان لدي حجر عثرت عليه على الشاطئ وأنا في السابعة من عمري وكان يشبه حجر أبال هكذا أخبرني أبي ظننته حجر أبال حقيقي وعندما كبرت أدركت أنه ليس سوى حجر بسيط لا قيمة له ثم سألها ماذا تعرفين عن؟ قالت بعد أن ضيقت عينيها وزمت شفتيها حجر كريم نصف شفاف له لمعان متلألئ وهو نوع من السيليكا غير المتبلوير سيليكا مائي ابتسم قائلا <تصفيق> هو وكأنك تجيبين سؤالا في اختبار شفهي يبدو أنك تعشقين الجيولوجيا بالتأكيد هل رأيت حجر أوبال من قبل؟ رأيته مرة كان رائعاً وشفافاً وخلابا للغاية ولكن أخبرت بأن له ألواناً متعددة في الحقيقة يا أنسة حبيبة هو يختلف في لونه من الشفاف إلى الأبيض الحليبي ويغوص فيه عدد لا حصر له من الألوان الأخرى أصفر، أخضر، أحمر، أزرق بني وأسود أيضاً ذاك الحجر يظهر كل ألوان الضوء المختلفة أعرف ولكن إلى أي شيء ترمز به في روايتك؟ الرواية كانت عن حجر أوبال نادر وغريب عثرت عليه فتاة تسمى ميسان في كهف بأحد الجبال في صندوق عجيب عليه نقوش غريبة مع رسالة تحتوي على بعض التعاويذ فتحت ميسان الصندوق فتصاعدت منه صحو دخانية زرقاء أمسكت الرسالة وقرأتها بصوت مسموع وعندما سقط ضوء الشمس الذي تسرب من شق في ركن الكهف على الحجر فتحت دروب غريبة كل درب منهم بلون مختلف وبواب عجيبات تفتح على عالم غريب اقتحمت ميسان تلك الدروب واحدا تلو الآخر التقت بالعديد من الشخوص هناك تعرضت للموت للسحر واكتسبت قدرات ومميزات وأنقذت بعضهم من الخطر وقالت حبيبة بخفوت لا تخبرني أنك توقفت هنا في الحقيقة نعم لم أكملها صمتت حبيبة لم تخبره أنه مهمل ولم تلمه كالمرات السابقة عندما أخبرها عن رواياته الأخرى رمته بنظرة سريعة أربكتها للغاية وكأنها تراه لأول مرة بدت عيناه أكثر اتساعاً وحاجباه أكثر وضوحاً بعد حلق شعر رأسه وذقنه بدت أكثر كثافة من ذي قبل تشعر الآن أنه يعجبها لكنها تراه شخصاً هشاً وضعيفاً أيضاً ومجنوناً أشاحت بنظراتها بعيدا عن وجهه والتفتت سائرة بخطوات عسكرية نحو ميسكا وجل نار فلاحقها وناداها ليستوقفها وقال آنسة حبيبة وددت أن أفكر معك بصوت عال فأنا في حاجة لصوت آخر يدعمني صوت من عالمنا فهل تنصطين إلي رجاء التفت اتجاهه بآلية كانت تحاول إخفاء ارتباكها قالت باقتضاب تفضل تنفس بعمق ووضع يديه في جيبي معطفه وقال يبدو أن الروايات هنا على أرضية مشتركة وخطوطها تقاطعت بالفعل الأبطال يزحفون تجاه بعضهم البعض ماذا تعني؟ عني وكأنها رواية واحدة ثم ماذا؟ عندما تركت النهايات مفتوحة ولم أتم كتابتها، يبدو أن شخص الروايات أكملوا طريقهم وحدهم، موراي كبر وهرب من العصابة التي سرقته وبدأ يبحث عن أبيه، وخلال رحلة بحثه يهتم بالحزاورة، خيول الكحيلان تفرقت بعد أن وقع فارسها في أسر حراس قلعة الديجور، هم هملجوا هنا وهناك اختاروا زعيما لهم من جلدتهم وهو حيزوم وعاشوا حياة مستقلة ثم حدث ما لم يكن في الحسبان فتحت دروب أوبال أمامهم فرأتها الخيول ودلفوها تبعا وبعيدا عنهم اختفت شخصية الأمير العاشق في قلعة الديجور وحل محلها كرشاب الأمير النوبي ووقع في حب الأميرة هيدرانجيا وتزوجها وجلنار وآسر ما قصتهما كانا من ملوك قلعة الديجور ولكن غضان جابينه وأكمل كنت قد كتبت هامشا على جانب الرواية فقط خطر لي أن أجعلهما خادمين في القلعة ليساعداه درانجي على الهرب حسنا ذلك يوضح بعض الأمور ربما عليك أن تتذكر ما كتبته في الهوامش كلها أو حتى ما خطر ببالك وقررت تسجيله لاحقا لكنك سهوت ولم تكتب أه نعم أه سأحاول قل سأفعل بعون الله يقينك سيساعدك سأفعل بعون الله لاحطي فبتسامة على شفتيها قبل أن تسأله وماذا عن بركات ورفيف؟ ما قصتهما؟ تمشت علامات القلق على وجهه وقال هذا ما يحيرني كيف؟ قال بنظرة حائرة لا أذكرهما حاول أرجوك أن تتذكرهما قال وسحائب الهموم تظلل ملامحه لا أقصد أني نسيتهما انا لم أكتب عنهما أبدا معقول هو هذا ما يقلقني ومسكة تلك عجوز طيبة القلب قصتها تقليدية بسيطة مع زوجها الذي كانت تحبه وعن صبرها عليه وإخلاصها له رغم جفافه وقسوته معها في الحقيقة كانت أكثر جمالا عندما كانت أصغر عمرا فملامحها الآن مختلفة تماما طمصت التجاعيد ملامحها التي وصفتها في رواياتي صدقيني كانت مختلفة تماما كانت جميلة لكنها الحياة طالعتها حبيبة من بعيد كانت تشعر أن تلك العجوز تملك نفسا جميلة فالجمال جمال النفس وليس الملامح لا شك أن ضربات الحياة وقسوة الأيام أذابت ملامحها وأوجعتها قالت بلطف أعجبني اسمها أحسنت اختياره لم أخطر ماذا؟ عندما كتبت عنها، لم أخطر لها اسماً، ولم أضع عنواناً لروايتها، لكنه اسم جميل، ميسكاً، قالت بعد أن نقلت عينيها لوجهه، وقد لاحظت تألمه من جراحه كيف حال جراحك؟ أفضل حالا ولكن يبدو أن الدواء الذي أعطتني إياه جل لا يكفي لإسكان الألم صمت هنيهة ثم قال الآن؟ فكري معي ما علاقة كتاب أيج دور بروايتي دروب أوبال الأولى كلمة نوبية تعني أنقذيني أما روايتي فترمز لدروب مختلفة وعوالم غريبة تظهر في كل درب من تلك الدروب لعل هناك سر آخر سنكتشفه المهم الآن بد أن نحذر ممن لا نعرفهم تقصد من؟ بركات ورفيف فقد أخبرتني العجوز ميسكا أن الفتاة مجنونة أخبرتني أيضا بهذا الكلام لكنني لا أظن رفيف مجنونة فهي فتاة لطيفة جدا ربما هي حزينة فقط لرحيل أمها ليس لا بيتين معهم بالبيت الأفضل أن تنتقل لكوخ ميسكا سأحاول لكنني ما زلت أرى رفيف فتاة لطيفة حسنا واحذري من ساحرات أوبالز، يبدو أنهن اخترن لأنفسهن هذا الاسم نسبة لحجر أوبال، ويبدو أن هذا سبب تسمية الخيول لأنفسهم بهذا الاسم أيضاً ثم عاد لشروده وقال، ولكن هناك حلقة مفقودة، أين؟ أظن أن ساحرات اوبالز سيطرن على الخيول، كما سيطرنا على كل من يقيم في قلعة الديجور بعد إلقاء تعويذة عليهم كما أخبرنا كيرشاب أمس ولكن لماذا لم يتأثر كيرشاب وجلنار وأسر بتلك التعويذة؟ لا تسألني أنا فأنا لا أدري فتش في هوامش رواياتك فتش في عقلك أعلم يا آنسة حبيبة انا فقط أفكير معك بصوت مسموع سامحيني وأشاح بنظراته عنها وعاد لشروده بدأ التروق لها طريقته في الكلام معها باحترام شديد هنسة تشعر بهذا اللقب اللطيف قبل اسمها بأنها أميرة يبدو أن البقاء بقرب هذا اليوسفي صار خطرا جدا كما أنها تشعر بالحرارة تغزو وجنتيها رغم برودة الجو عاد تتأمل المعطف البالي وجوربه الذي رتقته مسكة وكان يمسكه بيديه وهو يحدثها ما زالت تراه هشا وضعيفا ومجنونا قالت وهي تمرر عينيها سريعا على كل من بالبستان يبدو أننا سنتعامل مع الجميع بحذر حتى نتأكد من سلامة نواياهم فليكن هذا انتبهي لنفسك يا أنسة حبيبة قال كلماته الأخيرة واستأذن منها وسار حيث كان عبيدة يتحدث مع خيوله أراد أن يسأل الخيول عن الدروب وما رأوه هناك عندما دلفوها ظهر بركات فجأة كان يمسك بعصاه ويراقبهم في صمت وهو يقف أمام باب بيته هرولت حبيبة نحوه سألته عن رفيف أخبرها أنها ما زالت نائمة وأنه سيذهب إلى قرية الدحنون قالت متعجبة الآن؟ نعم سأقضي بعض المصالح هناك هل أستطيع أن أذهب معك يا سيد بركات؟ قال بركات وقد أطل القلق من عينيه اليوم؟ لا لا تأتي معي يا ابنتي الأفضل أن تبقي هنا في البستان استدار بعد أن حياها وخرج من البستان غالبها فضولها فسارت خلفه خلصة كانت تختبئ خلف الأشجار تنتقل بسرعة لديها فضول شديد تريد أن تكشف أسرار هذا الكهل الذي يبدو مسالما ومطمئنا للوهلة الأولى بدأت الريبة تجاهه تتعملق وبدأ الشق فيه يزيد وكان لديها من الشجاعة ما يدفعها للسير خلفه دون أن يرف لها جفن فسارت خلفه ونسيت قلادتها مع يوسف والذي كان في تلك اللحظة مقبلا على عبيدة ويحييه بحبور وكان الأخير يمشط غرة الجمانة ويدندن بالأشعار اتسم يوسف وقال له تحب دوما أن تزينها ستجدل شعر عرفها وتزين الجديل بزهور صغيرة بيضاء أليس كذلك؟ طالعه عبيدة بعينيه المشرقتين، وابتسم قائلاً، لا شك أنك تعرف عن كل شيء أيها الكاتب، وأعرف أيضاً أن رأس الحصان تاج محاسنه، وأول ما يلفت النظر فيه، ويستدل منه على أصالته، هز عبيدة رأسه معجباً بكلامه وقال، أتدري، ما زلت أتعجب مما يحدث هنا، لدي فضول كبير لأعرف المزيد عن قصة المحاربين وما يفعلونه هناك الكثير من الألغاز هنا ما زالت تحيرني اقترب عبيدة منه وسأله أمعجب أنت بها؟ من؟ تلك المحاربة حالك يفضحك يا صديقي ماذا تقول؟ عيناك وأنت تحدثها وحركاتك وسكناتك وارتباكك عند حضورها كنت أراقبكم الآن، أنت معجب يا فتاة، وهل يبدو هذا واضحا؟ ربما لي لأنني ذقت هذا من قبل، ولكن احذر، المرأة لا تحب الرجل الضعيف حتى لو كانت هي سبب ضعفه، ولكنني لست ضعيفا تصرفاتك توحي بهذا للأسف يقول مراي إنك أخبرتها عندما وجدتها هنا بالبستان أنك تعرفها من قبل وهي لم تتذكرك قال بأسا للأسف لم تعرفني لكنني أعرفها منذ عامين وتحدثنا بالفعل صهلت الجمانة وشاركتهم الحوار قائلة يا مسكين تذكر يوسف ما كتبه عن حب الجمانة لزوجها حيزوم كان يعلم أنها تشعر به قال وهو يطالعها وقد ابتلعته عيناها الغامضتان لم يكن سوى إعجاب في البداية يا جمانة ثم عندما غرقت في أحلام يقضتي تعلقت بها سألته بشغف وجد أم نجوة؟ وجد عندما تغيب عني وعندما أفكر في عجز عن خطبتها ونجوى تحرق فؤادي عندما أتخيلها زوجة لغيري وشوق بقلبي وبجوارحي عندما أتخيلها تحبني كما أحبها لاحت ابتسامة ساخرة على شفتي عبيدة وقال <تصفيق> افتح قلبك وبح بالمزيد أرسل يوسف تنهيدة وقال التقينا قدراً وتحدثت إليها مرة أو مرتين وبعدها كنت أراقبها من بعيد عندما أذهب إلى الجامعة حيث تدرس كنت أراها وهي تسير مع زميلاتها سألت عنها فأثن عليها حفظت كل شاردة وواردة تخصها ألوان ملابسها ما تشتري ما تأكله والطريق الذي تسير فيه أوقات اختباراتها نتائجها التي كنت أعرفها قبلها وأقف بعيدا لأراقبها وهي تسأل عنها فأشهد فرحتها بالنجاح من بعيد هو شغفت بها هو كيف أحببتها حد الشغف كما تزعم وأنت لم تقترب منها أو تتعامل معها يبقى الحب لغزا محيرا لا أحتاج إلى المنطق لأفسره لكي طالعه عبيدة بنظرة سقطت في عمق لجاج عينيه فبدأ يوسف يبوح بالمزيد كنت أحفظ هيئتها التي رأيتها فيها وأعود لغرفتي أجلس على مكتبي وأحدثها في خيال مرات ومرات أهمس لها بالحب وتهمس لي أحن عليها وتحن علي أشكو لها الأيام فتخفف عني أحياناً كنت أكتب عنها وأمزق الأوراق قبل أن يقرأها غيري قال عبيدة متعجباً ولكن ولكن ماذا؟ أنت تحب شخصية خيالية ركبتها على صورتها في رأسك حتى أنك لم تعرفها حقاً ولم تعرفك لتحبك ولم تبادلك يوماً تلك المشاعر والحب كالطير لا يطير بجناح واحد هذا ما حدث لم أملك أن أمنع حبها من اقتحام قلبي أحببتها وكفى وكفى ماذا؟ أنت تستهلك نفسك وتعذب روحك وهي لا تشعر بك الأمر سهل اخطبها وتزوجها ليس الأمر سهلاً كما تظن أتدري يا عبيدة بعد أن التقينا هنا كلما مرت دقيقة وكلما قالت كلمة يزداد تعلقي بها ما يقلقني فقط أنني وجدتها قوية أليست محاربة؟ بلى هي فعلا محاربة أقصد أنني وجدتها قوية الشخصية وهذا أخافني <تصفيق> لماذا خفت؟ أريد أن تكون زوجتي في حاجة إلي تركن إلي أما حبيبة فلا تحتاج إلى أحد كما أنني أظنها تراني ضعيفا لأنني لم أنهي كتاباتي كما أنني كنت في هيئة مزرية عندما رأتني وكأنني خرجت من القبر للتو لا علي كلنا نعرف أن المجاهيم اختطفوك من بيتك ولم تكن مستعدا لكنه الانطباع الأول رفع عبيدة حاجبيه وسأله أخبرني لماذا تناديها بطريقة رسمية وكأنها ذات منصب؟ ما تلك آنسة التي تضعها كلما أردت الحديث معها احتراما وتوقيرا لها توقف عن هذا ونادها باسمها مجردا ليس عيبا أن تنادى المرأة باسمها كان لدينا في قبيلتنا شاعر بليغة وكنا نناديها باسمها يا سلمة وأخرى طبيبة بارعة كنا نناديها بعاتك وثالثة كانت تدرس الصغار وكنا نناديها بهند أعرف هذا احتراما لها كما أنني رغم حبي لها لن أتجاوز الحدود ولدي سبب خاص آخر ما هو هذا السبب الخاص؟ ارتبك يوسف لم يحب أن يكشف عن خجله من مناداتها باسمها مجردا حتى لا ينفرط عقد مشاعره أمامها قال بحزم ليس هذا ما يشغلوني الآن ما زلت أراها قوية لا تحتاج إلى أحد لا تحتاجني اقترب منه عبيدة وقال أتدري يا يوسف كانت أمي رحمها الله صعبة المراس وعنيدة لكنها كانت تلين لأبي وتطيعه لأنها تحبه وكثيرا ما كان يرق لها ويفعل ما يرضيها حتى لو كان الأمر مخالفا لهواه قوية مع الجميع هو ضعيف بين يديه بل وفي أشد لحظات ضعف أبي كان يستند عليها وكانت تدعمه كانت عكازا له جيشا يدافع عنه هذا سحر خفي تظهره النساء فقط لأزواجهن يا صديقي وقف يوسف ينصط لعبيدة وهو يحكي له عن أبيه وأمه وكان يعرف كل هذا لكنه كان يستمتع وهو يسمعه منه بطريقته راح يتامل وجهه تلك العينان الواسعتان والجباه العريضه واللحيه الكثيفه والملامح التي تجمع بين الهيبة والوسامه والبنيه التي لا تنحني الا في الصلاه وحضوره المميز وبلاغته في الكلام وتوقيره للكبار ورفقه بالحزاوره كم تمنى يكون له شقيقا ليت عبيدة كان شقيقه بالفعل عان يوسف كثيرا من وحدته أراد أن يكون لديه أخ يستند عليه ويطمئن لجواره ويستشيره في أمور حياته ويبوح له بأوجاعه عندما يحب ويتألم وقد يمرح معه أحيانا أو يتشاجر معه اكتست ملامحه بالحزن عندما كانت تلك الأفكار تدور في رأسه غضن حاجبيه وظهرت عليه علامات الأسى لحظها عبيدة فسأله لماذا لم تتزوج حبيبة؟ لماذا لم تخبرها برغبتك في خطبتها؟ قال يائسا لأنني لا أملك المال ولم أنتظم في وظيفة وبيتنا قديم وهم أثرياء الزواج في عالمنا ليس سهلا كما هو في مملكتكم أريد كنزا كي أتزوج وليس من المرؤة أن أصرح لها بحبي وأنا على يقين أنني لن أقدر على خطوتها ربما تعلقت المسكينة بي وأصابها ما أصابني من الحرقة والوجع أليس هذا جرح لمشاعرنا؟ فلما أعذبها؟ ما عجيب أمرك وما العجيب؟ أنت تحبها وهكذا ستضيع منك ربما هذا أفضل من ضياعنا معا ثم ثم ماذا؟ ليس الزواج للبؤساء مثلي كيف سيقبل أبوها بخطبتي لها وأنا؟ أنت ماذا؟ أنا كما أنا ابتسم عبيدة وقال وهو يربت على كتفه أنت كما أنت على خير حال أنت شخص طيب فيك صدق ورجولة لكنك تحتاج للنهوض بقوة هناك شيء ما قابع بدهاليز نفسك يأسرك أنت حساس جدا وكأن روحك لمسها حزن شاج حزن يمنعك من الاستمتاع بشبابك وحياتك تخلص من كل هذا وعامل الناس بأريحية وسيعجب بك الجميع وعندها أطلب من شئت من الفتيات للزواج حبيب أو غيرها إن زوت ابتسامة حالمة على ثغر يوسف وسريعاً مختفت وهو يقول قد تعجب بي فتاة أخرى وقد أجد من تقبل بي وترتضيني زوجاً لها وقد أناسب الكثيرات لكنني لا أريد الزواج من أي فتاة أخرى أريدها هي فقط ولا أظنني سأعجبها فتاة بتلك القوة ستحلم حتماً بزوج يفوقها قوة كل ما في الأمر أنك تعقد الأمور وهي أبسط بكثير من تقديرك لها هيا بنا ظننتك تريد سؤال حيزوم وأبهر عن دروب أوبال ابدأ بأبهر فهو دقيق ويهتم بالتفاصيل أه ألن تأتي معي؟ لا اذهب أنت الخيول تحبك ويرغبون في الحديث معك بعد أن أخبرتهم بأنك كتبت عنه هكذا أخبروني ثم أردف عبيدة قائلاً باهتمام ها عامل الخيول باحترام فهم يحبون هذا ضع يدك على رأسه في المنطقة خلف أذنيه واضغط بالأطف إلى أن يخفض رأسه حتى وإن تطلب منك هذا بعض الدقائق بعد فترة من المفترض أن يحني أبهر رأسه بمجرد أن تقرب يدك من رأسه وسيتحدث معك سار يوسف تجاه أبهر الذي كان يقف مستمتعا بأشعة الشمس وهي تغمر جسده الذهبي كان أبهر من الخيول الصهبة لونه الأصفر الضارب لشيء من الحمرة الخفيفة في سائر الجسد والبياض في قوائمه الأربعة يضفي عليه جاذبية شديدة صهل فور أن رأى يوسف يقترب تركه يمسح رأسه ويداعب أذنيه ومعرفته وأخيرا أحنى له رأسه فابتسم يوسف وقال أبهر كيف أنت؟ بخير بخير حال طالما نحن معا ومعنا سيدنا عبيدة أخبرني عن رحلتك ماذا رأيت في الدرب الذي سلكته من دروب أبال؟ وهل هذا اسمها؟ دروب أبال؟ نعم، هذا اسمها يا أبهر يبدو أن لهذا علاقة بهذا الرجل الذي أي رجل؟ ضيق أبهر عينيه وقال رجل مهيب ومن هو؟ سأروي لك القصة بحذافيرها وهنا ازدادت عيناه ضيقاً وقال عندما كنت أركض في الدرب كانت حوافه تزداد اتساعاً، وشعرت بكل شيء يموج حولي الألوان تختلط ببعضها البعض، والأرض تطوى طياً، والسماء تدور وتنقلب على بعضها كموج البحر في النهاية، رأيت رفاقي، وصلنا جميعاً إلى كهف غريب تبرق الأحجار على جدرانه حتى الحصى على الأرض كان يبرق ويتلألأ وقفنا ومن خلفنا الدروب تموج وتضوي على بواباتها أضواء مختلفة الألوان كانت هناك امرأة أربعينية تقف أمام الكهف وفي يدها صندوق خشبي عتيق عليه نقوش لم أرى مثلها من قبل كان هناك دخان أزرق يخرج من الصندوق وهو مفتوح بين يديها بينما كانت تبكي ثم ثم ماذا؟ كانت هناك فتاة تقف معها لها شعر ذهبي ناعم ومتموج وطويل يبدو أنها ابنتها كانت تغطي رأسها بوشاح كبير أبيض يظهر شعرها من تحته وكانت تنظر إلينا بعين واحدة فقط بينما تخبئ نصف وجهها خلف هذا الوشاح وماذا حدث؟ كانت المرأة تنتظر أحدهم وتناديه باسمه وقد أجابها وخرج من أحد الدروب كان كهلاً قوي البنية طويل القامة لم نتبين ملامحه لشدة توهج الضوء في الدرب الذي خرج منه احتضنته المرء وفاض عليهم النور فاختفت ملامحها هي الأخرى بقيت الفتاة تطالعنا من خلف وشاحها ودار بينهم حوار لم نتبين كلماته كان البكاء يغلب عليه مسح الرجل على رأسها بحنان وجفف دموعها بأطراف أصابعه أردها أن تدلف معه للدرب وكان يجذبها من ذراعها لكنها كانت تقاومه وبعد هذا ذهبت معه الفتاة ذات الوشاح وابتعدت المرأة وهي تبكي بحرقة شديدة ثم رددت كلمات غريبة فاختفى هذا الدرب واختفت دروبنا واحداً تلو الآخر يا إلهي هل اتلعت درب الفتاة وهذا الرجل؟ لا أدري لكنها كانت تلوح بيديها وتقول سأعود سأعود وبعد هذا وقفنا أمام المرأة وكأن على رؤوسنا الطير لا ندري من أين الطريق للعودة إلى البستان هنا؟ اقتربت منا ومسحت على رؤوسنا سارت وصرنا خلفها وكأنها دليلنا كانت تبكي وتتمتم بكلمات فهمت منها أنها تبحث عن بناتها كانت تلوم نفسها لأنها لم تنهي أمرا ما ظلت تردد ليتني لم أترك الضروب مفتوحة أقبل المسوم عليها وأحنى رأسه لها تحدث إليها لأول مرة وكان أول من يكشف لها عن حقيقتنا وأخبرها عن قدرتنا على التحدث بلغة البشر أخبرتنا باسمها ميسان كانت في حالة إعياء شديدة ثيابها بالية وكأنها سارت لمسافات طويلة كانت مهمومة وحزينة وقد عادت للبكاء وكان المسوم يرق لحالها وهو بطبعه عاطفي وحنون جدا كانت تتحدث إليه عن بناتها وكيف أنهن رائعات وأن هناك من أبعدها عنهن وكاد يقتلها وابنتها لولا أنها هربت بها لم تيأس طوال السنوات الخمس الماضية من البحث عنهن خمس سنوات تهيم فيهن على وجهها ولكنها لم تتوقع أن يحدث ما حدث وما هو؟ حدث عظيم وقع لأنها لم تتم مهمتها للنهاية لم تبين لنا ما هو كانت تلوم نفسها باستمرار لأنها لم تحسن إنهاء شيء ما كانت تفعله بيتنا ليلتنا في غابة موحشة شكلنا حلقة ونامت ميسان وسط الحلقة ظلت تبكي حتى غلبها النوم في الصباح لم نجدها ولم نجد أربعة منا وبقينا ثلاثة خيول فقط أنت يا أبهر ومعك حيزوم والترياق نعم قررنا أن نبحث عنهم في الغابة وبدأنا سيرنا ثم سمعنا أصوات أفزعتنا صراخا غاق غاقة سقور صهيل خيول بشرا يستغيثون فركضنا في اتجاهات متفرقة ووجدت نفسي وحدي أركض في الغابة خرجت منها بعد عناء لاجد نفسي في أرض يغطيها السحاب الأسود من كل صوب رأيت الشاب يقترب هرول نحوي لما تبين ملامحي ناداني باسمي فتعجبت تحدث إلي فأدركت أنه يعرف أنني أتحدث بلغة البشر بالتدريج استعدت جزءا من ذاكرتي وعرفته كان عبيدة سرت معه وكنا مرهقين للغاية وقعنا في أسر جنود غلاظ شداد عرفت بعدها أنهم من حراس قلعة الديجور وبقيت هناك حتى تعرفت على مراي كان يتردد على إسطبل القلعة من آن لآخر يمر بين خيول الإسطبل ويتحدث إليها يسألها عن اسمها وكانت لا تجيبه وكأنه يفتش بينها عن جواد يتحدث بلغة البشر ولما ردت عليه أخبرني عن البستان هنا وعن حديثه مع الجمانة واتفقنا أن نتعاون وأساعده في الوصول إليك فقد وصلنا خبر قدومك إلى القلعة وإلقائك في السجن مع عبيدة ظنناك محارباً بينما أنت كاتب ووعدني أن يحررني أنا وعبيدة عندما يتيسر له الأمر وصدق في وعده وحررنا بعد ذلك بالفعل نعم يا سيدي مرأي شاب رائع حسناً يا أبهر سأتركك الآن فها هي الشقراء تقترب أرجوك كف عن تجاهلها فأنا أعلم أنك تحبها أحبها لكنني مللت من ملاحقتها وغيرتها الشديدة حقا تحبها يا أبهر؟ نعم فلها أجمل أنف في الوجود كما أنها تخطف قلبي ببريق عينيها اللامعتين وشعر معرفتها الغجري هو ساهيلها الخلاب هو زيلها ال... مهلا مهلا يا فتى يبدو انك مغرم للغايه والوقت قد حان لتطلبها للزواج سافعل سافعل يا سيد يوسف ولكن في الوقت المناسب هرول ابهر تجاه الشقراء بينما وقف يوسف يراقبهما التفت باحثا عن حبيب بالبستان لكنه لم يجدها في أي مكان وصل بركات سريعا إلى قرية الدحنون وكانت حبيبة تتبعه من بعيد تتنقل من شجرة إلى أخرى وتختبئ أسرعت تبتعد عن السوق حيث كان يختلط بأهل القرية دلفت إلى طريق جانبي محفوف بزهور الدحنون فوجئت بالغلام الذي رأته المرة السابقة أمامها والذي رأته بالبستان من قبل اقتربت على عجل وصحت تؤنبه ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف تخرج من البستان وحدك في هذا الوقت المبكر؟ لم يعطها الفرصة لتكمل كلامها وركض بعيدا يتلفت من آن لآخر ويضحك ثم يكمل الركض تجاه أطراف القرية لم تنتبه لطول المسافة التي تبعته فيها خرجت من حدود القرية ودلفت إلى بستان كثيف الأشجار لتخرج منه وتفاجأ ببناء مهيب وكبير أمامها كان الصمت يلف المكان وكأنها انتقلت للتو إلى كوكب آخر أشار الغلام لحبيب بيده لتطبعه دلف إلى البناء والذي كان خاليا من أي أثر للحياة حتى الزهور الحمراء المنتشرة في كل مكان لم يكن لها أثر حوله كان مكوناً من طابقين نوافذه سوداء معطمة أسرعت حبيب خلف الغلام أرادت أن تخرج به من هذا البيت وحسب وتعود به إلى بستان بركات لكن فور أن دلفت لم تجد إلا الفراغ حجرات فارغة ونوافذ مفتوحة تناهى إلى سمعها صوت غريب أسرع تجاه الصوت فرأت الغلام يهبط في فتحة في أرض البيت وينزل فيه على درج حجري انتظر صحت بالكلمة فتردد صدى صوتها في المكان فأجفلت قررت العودة من حيث أتت لتستعين بأحدهم لكنها لم تجد باب البيت ظلت تدور فيه وتنتقل من غرفة إلى غرفة أخرى ما هذا؟ الجدران أصبحت مصمطة اختفت النوافذ واختفى الباب أظلمت فجأة ولم يعد هناك ضوء إلا هذا الذي أنبع من الفتحة التي دلفها الغولان تسارع الدقة قلبها بدأت تتعرق ترددت قليلا لكنها أسرعت خلفه لا مفر من هذا دلفت عبر بوابة حجرية ثقيلة طولها متر وعرضها ربما يبلغ نصف المتر بعد أن دلفت التفتت لتتأكد أنها ستتمكن من فتحها مرة أخرى فوجئت بأنها تغلق من الداخل فقط وليس من الخارج في طريقة ميكانيكية مبتكرة تجعل من فتحها وإقفالها مهمة ممكنة لشخص واحد فقط بواسطة دعامة خشبية في الثقب الموجود في وسط البوابة إذن هناك من فتح البوابة للغلام هبطت على الدرج الحجري بحذر شديد ووقفت أسفل الدرج في ذهول ما هذا المكان الواسع؟ وكيف نحطت تلك الأشياء هنا؟ ظلت تدور خلف الغلام وهو يدلها على الطريق يبدو أنه يعرف الكثير عن المكان هبطت من طابق لآخر ولم تلتقي بأي شخص هناك كانت هي فقط هي وذاك الحزور الذي أحطته هالة حمراء متوهجة تنتقل معه أينما ذهب كان المكان يشبه تلك المدينة الأثرية التي قرأت عنها في كتاب تلك التي عثر عليها في تركيا مدينة ديرينكويو نعم هي تشبهها تماما تذكرت الآن سألته بينما كان يركض أمامها ما اسمك؟ توقف الغلام عن الركض فجأة والتفت إليها وقال مم. جيليه ماذا؟ أحمر، ماذا تقصد؟ جيليه عن اللون الأحمر باللغة النوبية وهذا هو اسمي كانت حبيبة تتفحص توبغرافية المكان همست باسم الغلام عندما استقرت عينها على عينيه اللامعتين وقالت جيليه أخبرني ما هذا المكان الغريب؟ ولماذا نحن هنا؟ اسبر حتى نصل إلى الطابق الأرضي وهل هناك المزيد من الطوابق؟ لقد نزلنا سبعة طوابق، بقي أربعة قالها واستمر يهبط الطوابق وهي خلفه كان المكان مكوناً من أحد عشر طابقاً تحت الأرض مروا بالكثير من الغرف معاصر للزيتون استبلات وأقبية همست لنفسها بذهول استبلات للخيول هنا؟ تحت الأرض؟ كيف؟ مرى بغرف للتخزين وحجرات للطعام ومصليات ولفت نظرها معبد واسع المساحة في الدور الثاني من المدينة الأرضية ولتأمين التهوية اللازمة للحياة يمتد عمود تهوية على طول عمق الطوابق كان هناك بئر للماء لتزويد قرية الدحنون الواقعة على سطح الأرض وتلك المدينة الواقعة تحت سطح الأرض بالمياه بالإضافة إلى الكثير من فتحات تهوية صغيرة موزعة في أنحاء المدينة تتصل بممرات محفورة تمتد حتى السطح بطريقة فنية وبارعة. كان المكان غريبا كل وسائل الحياة متوفرة هنا، لكنه خال من البشر، وصل أخيراً للطابق الأرضي، لم تشعر حبيبة بالاختناق، كان هناك تيار من الهواء اللطيف يداعب بشرتها، تلك القنديل التي كانت تضيء المكان كانت بديعة الشكل بالتأكيد هناك من أشعلها ولابد أن هناك من فتح البوابة للغلام فكيف سيفتحها وهي لا تفتح إلا من الداخل التفتت لتسأل الحزور الذي كانت تتبعه جيلي لكنها لم تجد ارتبكت وهرولت هنا وهناك تبحث عنه نادت باسمه عدة مرات لكنه اختفى فجأة وكأنه تبخر في الهواء بدأت تسير بحذر الآن هي خائفة كما لم تخف منذ وصولها لأرض المملكة لأول مرة تشعر بالضعف قررت أن تصعد الطوابق مرة أخرى لكنها فوجئت بصوت غريب صوت لأنثى تضحك تلفتت يمينا ويسارا بدأ قلبها يدق وينتفض بقوة شعرت بالشلال في أطرافها فثبتت مكانها رغم عنها ثم ظهرت أمامها فجأة ومن حيث لا تدري فتاة حسناء طاغية الأنوثة تبدو في أواخر العشرينات برداء حريري أحمر أكمامه واسعة ووجه شاحب يعلوه النمش وشعر أحمر فاقع أطرفه تشبه ألسنة اللهيب على شفتيها صبغ بلون أحمر قان. وعلى أطراف حاجبيها حلقتان صغيرتان ذهبيتان ولامعتان أما على صدرها فقد استقر عقد غريب الشكل لم ترى حبيبة مثله من قبل كان يضوي بألوان عديدة بدت الفتاة وكأنها شعلة من النار الملتهبة حبست في قالب من جليد سألت حبيبة بصوت رنان من أنت؟ اسمي حبيبة وأنت؟ ياقوت بدأت تسير حول حبيبة تتأملها بتمع والتي كانت لا تزال مكانها محبوسة بشيء خفي يثبت قدميها وذراعيها قالت ياقوت <مم> كيف دخلت إلى هنا؟ ومن فتح لك بوابة المدينة؟ جيلي ومن هو؟ غلام نبي صغير كاذبة كان قلب حبيبة لا يزال ينبض بقوة وكانت أنفاسها متسارعة قالت بغضب صدقيني هو غلام صغير نبي واسمه جيلي البوابة لا تفتح إلا من الداخل ولا يوجد غلام نبي هنا أنت مخادعة أخبريني من سمح لك بالدخول إلى المدينة توباز أم زفير أم هي الغبية زمرد ومن هن؟ شقيقات الحمقاوات، من المستحيل أن تقتحم مدينتنا وحدك، كيف وصلت للطابق الأرضي دون أن يلاحظك السكان؟ السكان؟ لم ألتقي بأحد منهم هنا، المكان مهجور اقتربت ياقوت من حبيبة التي كانت مجمدة مكانها، مسحت الجدار بكفها وهي تسير، ثم رفعته في محاذاة وجه حبيبة ونفخت التراب الذي علق به تجاه عينيها مما أزعجها فصرخت وأظهرت شمئزازها تحررت حبيبة من قيودها الخفية فجأة فرفعت المسكينة كم قميصها وبدأت تفرق عينيها به قالت لها ياقوت وهي تضحك <تصفيق> توقفي عن فرك عينيك هذا مفيد هذا مقزز لقد منحتك شرف لقائي أي شرف هذا؟ افتح عينيك فتحت حبيب عينيها بصعوبة غبش من النور غمر مقلتيها للحظات ثم فجأة إذا بها ترى سكان المدينة كانوا حولها في كل مكان بينما لم تكن تراهم منذ لحظات رجال ونساء صغار وكهول عجائز يجلسون ويبيعون البضائع ظهور غريبة ثياب ألوانها عجيبة حية بأكملها يضج بها المكان كانت مذهولة مما رأته حولها أشارت لها ياقوت لتتبعها فتابعتها وصعدتا حتى وصلتا لغرفة بدى لها أنها تخص ياقوت كانت الغرفة فاخرة كل شيء غارق في الزينة والزخارف نقوش عجيبة وغريبة في كل مكان لم تر حبيب مثلها من قبل أغلق الباب فجأة فأصدر صوتا مدويا تمددت ياقوت على أريكة وثيرة ورفعت ساقيها بدلال أسندت رأسها بيدها اليسرى وبدأت تلتقط حبات العنب من الإناء الفخاري الذي بجوارها بيمناها كانت تضع الحبة منه في فمها وتضحك بسخرية في كل مرة وهي تراقب حبيبة هو كأنها أخيراً وجدت ما تتسلى به فتاة غريبة عن المدينة يبدو أنها لطيفة السريرة فلتتسلى بالحديث معها قبل أن تقتلها أو تحبسها قليلا أو تعذبها هي لم تقرر بعد عادت تتمعن في ملامح حبيب وثيابها وسألتها مم. ألن تخبريني الآن أي منهن سمحت لك بالدخول؟ لا أعرفهن لا أعرف شقيقاتك إذن ماذا تفعلين هنا؟ هو الذي تخفينه في حقيبتك القمشية تلك وتتحسسينه من آن لآخر؟ في غمضة عين كانت الحقيبة بين يدي قوت التي تركت عنقود العنب وبدأت تفتشها أخرجت منها الخنجر وألقته على الطاولة بإهمال هي لا تخاف الخناجر ولا السيوف لن تموت حتماً بطعنة أخرجت كتابة أيجيدور أمسكته وقرأت عنوانه ثم فتحته ووجدت صفحاته خالية فابتسمت وقالت بتهكم أي جيدور أنت محاربة؟ نعم ألقت بالكتاب والحقيبة بازدراء وقالت انتهى زمن المحاربين أسرعت حبيبة والتقطت حقيبتها وكتابها وخنجرها وقالت كيف هذا؟ لا يخطو أي محارب جديد أرض المملكة. هو حتى أنت لن تعود لعالمك ستبقين هنا يا مسكينة صاحت حبيبة؟ لا، لن ينقطع المحاربون عن الوصول لمملكة البلاغة طالما الدنيا تهمس بالحكاية في الغابات وتصب الرياح همسها في أذان البشر وطالما هناك حيوات تدون بين دفتي كتاب ضحكت يا ضحكات طويلة رنانة قبل أن تقول <تصفيق> ذاك كلام الكتب، خرافات، ثم مدت ذراعيها وقالت بخيلاء لم تعد تلك مملكة البلاغة كيف تقولين هذا؟ ألم تسمعي بما حدث؟ وما الذي حدث؟ أصبحت الآن مملكة أوبالس نحن الآن من يسيطر عليها هو على سكانها وعلى الصقور وعلى المكتبة ومن أنتم؟ التفتت إليها ورفعت حاجبها الأيسر ورمتها بنظرة ثاقبة ثم قالت وهي تعبث بخصلات شعرها الأحمر نحن ساحرات أوبالس بدأت حبيبة ترتجف لم يرقها ما سامعته قالت بغضب مستحيل سارت يقوت بخطوات سريعة تجاه حبيبة وقفت أمامها ووضعت سبابتها على جبينها فارتج جسدها أغمضت حبيب عينيها ورأت كل شيء رأت أسراباً من الطيور تحلق فوق غابة واسعة ثم فيضاناً عظيماً لنهر ماءه أخضر يغرق كل شيء مطر غزير ورعد مخيف البروق تتوالى وتمزق صفحة السماء جبل عظيم تحيط قمته الغيوم الحمراء ينهار الكل يصرخ في فزع وأجنحة السقور تحترق وأسوار بناء عظيم أدركت أنها أسوار المكتبة العظمى تتهاوى وتتحطم رأت بوابة المكتبة تقتحم والكتبات تطاير صفحاتها هنا وهناك بعضها يسقط في الماء وبعضها لا يزال على الرفوف كهول لحاهم بيضاء يصرخون ويهرولون هنا وهناك يجمعون الكتب ويلملمون في وجل أوراقها المبعثرة ويحاولون الدفاع عن أنفسهم وعن الكتب نداء واحد يتكرر أي جدور أي جدور فتحت عينيها فجأة وتراجعت للخلف في فزع وقالت بخفوت هل هذا حدث بالفعل؟ شمخت ياقوت برأسها وقالت بكبرياء نعم لقد استسلم حراس المكتبة لنا سيطرنا على كل شيء هنا والمكتبة الآن مغلقة للأبد بجسد يرتجف صرخت حبيبة والمغاتير والحوراء والزاجل الأزرق ها تعرفينهم إذن؟ على كل حال كلهم في السجون وسنحرق تلك الكتب قريباً لماذا؟ لماذا؟ هو ما حاجتنا للكتب؟ الكتب حياة أخرى نعيشها هي التاريخ هي الماضي الذي نتعلم منه هي نحن ونحن الكتب هراء الحاضر والمستقبل لنا نحن سحرات أوبالس صرخت حبيبة الكتب حية ولن نستسلم انخرطت ياقوت في نوبة من الضحك الهستيري ثم قالت وقد بدى الشر يتلاعب في عينيها انتهى الأمر يا عزيزتي ابحثي عن شيء آخر تدافعين عنه ارتج القول على حبيبة غرقت في حيرتها بعدما سمعته سألتها ياقوت أخبريني في أي بيوت قرية الدحنون تقيمين وفي ضيافة من؟ قالت حبيبة بصوت يائس وقد خيم الحزن عليها أنا في ضيافة السيد بركات صاحب البستان القريب من قرية الدحنون انتفضت ياقوت عندما سمعت اسم بركات وسألتها هو هل يعرف أنك هنا؟ لا أظن ابتسمت ياقوت بخبث ثم فرقعت بأصابعها وقالت سنرى الآن هل أنت ذات قيمة عنده أم لا؟ أنت أسيرة هنا يا حبيبة لن تخرج من هنا ستبقي معنا في درينكويو مدينة الجن استمتعي بوقتك معنا عادت ياقوت لضحكاتها وقهقهاتها بينما خرجت حبيبة من الغرفة في هلع كانت تركض بين الطوابق وقلبها يتواسب بين ضلوعها تبحث عن البوابة لتخرج منها لكنها لم تعثر عليها نادت مراراً على جليه لكنه لم يجبها هبطت مرة أخرى عدة طوابق وصلت إلى حيث كان المعبد الواسع جلست على بابه والأفكار تتناطح في رأسها كانت في حيرة شديدة ماذا ستفعل الآن؟ انتهى كل شيء لا يوجد صقور لتعيدها لعالمها أرهقت بشدة كانت تراقب أهل المدينة وهم يسيرون أمامها هم لا يرونها لكنها تراهم جيدا منذ أن نفخت ياقوت غبار جدران المدينة في عينيها لكنها لا تسمع أصواتهم وهم يتحدثون لا تدري لماذا غلبتها دمعة فأمسكتها بكبرياء كتمت أنفاسها للحظات لتمنعها فهي تكره البكاء أغمضت عينيها محاولة استعادة رباطة جأشها وقوتها تذكرت الآن كيف فزعت قطرة الدمع فور وصولهم لأرض المملكة لم تتوقع حبيبة أن لحظة وصولها كانت لحظة نهيار مملكة البلاغ ومن فيها وجف قلبها وملأ الروع فؤادها هناك شيء غريب يحدث هنا لابد أن هناك مخرجاً ما ولكن أين؟ قد يهبط الحزن فجأة وقد نفاجأ بالمصائب تهوي بنا أو نقع في ورطة لم نحسب لها الحساب وأحياناً نخسر كل شيء في لحظة والكرب قد يدهمنا فيحطمنا وربما تنهش صدورنا الذكريات المؤلمة وننسى ننسى أن نبرأ من حولنا وقوتنا لحول الله وقوته لأن عقولنا الفقيرة تفكر في الأسباب فقط فتعمينا فنظل غارقين في الهم حتى ينتشلنا التسبيح على باب المعبد وبعيدا عن الجن الذين كانوا يملؤون الممرات والأسواق حيث تراهم ولا يرونها لا تسمع أصواتهم لكنها بينهم كانت حبيبة تجلس أمام البيت حزينة بعد وقوعها في تلك الورطة تقاوم الدموع تضغط على عينيها لتمنعها فهي تكره البكاء تحاول أن تستعيد رباطة جأشها تذكرت كلمات بركات انتبهي يا ابنتي المملكة هنا كما الحياة بحر متقلب ستلتقين هنا بغرباء سيكتسبون قوتهم من ضعفك إن ضعفت وسيتعملقون متى تقزمت فكوني دائما قوية أيتها المحاربة الآن تذكرت عندما شعرت بالخوف والضعف ظهرت ياقوت وعندما أصابها اليأس مما أخبرتها به ازدادت سطوتها عليها لقد اكتسبت ياقوت قوتها من ضعف حبيبة كفكفت دموعها وانطلقت تقرأ آية الكرسي وترددها لماذا لم تقرأها فور دخولها لهذا المكان؟ أتاها فجأة صوت رقيق من خلفها فأجفلت والتفت اتجاهه فإذا بها ترى فتاة رقيقة خضراء نعم خضراء زينتها وعينها والقلنصوة الموشاة بفصوص دقيقة من الزمرد التي ترتديها كل شيء أخضر أخضر حتى نعكاس الضوء على بشرتها ورموش عينيها استحال أخضر كلون أوراق الأشجار الزاهية المغصولة بماء المطر كانت تهمس قائلة تعالي هنا أدخلي أرض المعبد وقفت حبيبة وتلفتت يمينا ويسارا ثم خطت خطوة واحدة داخل المعبد وفور أن وطئت أقدامها أرضه أضاء كل شيء حولها كان هناك الكثير من الوجوه هناك الكل مشغول حلقات يقرأ بها القرآن